حتى إذا جاء أمرنا وفاردت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق وأهلك إلا سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل